يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين.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 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا اونه نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 فَتَقَالا هُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ الْسَّائِجِرِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّائِجِرُ تَالَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أم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 وعالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبره ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا وَيَوْمَ القيامة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر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 ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كوت بجانب الطور إذن دينا ولاكر وحمة من ربك ولاكر وحمة من ربك لتوثر قوما لتوثر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِلْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّ بِكُلِّ كَافِرٍ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبع أتبعه إن صادقين، فإن لم يستجبوا لك، فعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغيره دم من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.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 أو لم نمكّل لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتْعَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أغوينا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 هم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا